مسموع بالتعاون مع مدارج تقدمان كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى مسموع غير مسؤول عن أي رأي أو فكر أو فتوى شرعية أو مطلب ينشر في كتبها الصوتية فهذه الأفكار والآراء لا تعبر إلا عن رأي أصحابها وكتابها وشكراً. كتاب العقيدة الواسطية وهو كتاب يعرض عقيدة أهل السنة والجماعة في إجاز وتكفيف ويبين ما أرساه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة من الإيمان بالله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر يتناول أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من ضرورة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول الفصل في قضية الصفات والكتاب صغير حجمه يحفل بالأصول العقدية التي لا غنى للمسلم عن تعلمها بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره